وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ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 وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 ولو تروا اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا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 وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ عَلِمُمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ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 إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب Kul arayitum in aakhad allahusamakum wabasarakum wakhatama ala kulubikum man ilahun agairu allahe yateikum bih. Unvur kaife nusarrifu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 Wa la tadrud allatheena yad'oona rabbahum bil'adaati wal'ashi yureedoon wajhahoo ma 'alayka min hisabihim min shay'in wama min hisabika Ma alayka min chisabihim min şeyin, wama min chisabika alayhim min şeyin, fatakurudahum, fatakoon min alzalimine.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 أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه وفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا أَجْنَى عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أَفَلَ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين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 إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّنْ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين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 قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ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 قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا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 تَقَطَّعَ بَيْنَكُم وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّاتُ فَكُون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 فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب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 هو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير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 وَنُ قَلِّبُ أَفْئِدَتَهُ وَأَبَ صَارَهُم كَمَالَم يؤمِنُ بِهِ أَوَّلَ مَُاتِ وَنَذَرُهُم فيِي طيهِم يامَهُ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَانَ مَعَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا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 فَكُونُوا مِمَّ عَذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ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 وَلَا تَأْكُنُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ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 فمَ يريد اللههُ أَهدهُ يَشَّاح صَدَرَهُ للِإِسلام وَم يريدَِ أَُضِ اللههُ يَنجَعَ صَدَرَهُ ضَيق حَرجَ كَأََّ ماَا ي الصَّعدُ فيِي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 وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ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 وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يُصْنَعُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 وَقَانواهذِهِ أَ آمُ وَحَرثُ حِجِر ال ل يَطعَامُهَا إِلَّ مَنَّْشَ أُبِزَامِهِم وَأَنعَامٌُ حُرّمَةْ ظُهورهَا وَأَنعَامُ ل يَذكُرَُ اسممَ اللَّهِ عليها افتراء عَلَيهَ فْتِرَ أَن سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ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 وَهُوَ الذي أَن شَجَّّاتِ مَعروشاتِ وَائِرَ مروشاتِ وَ النَّخلَ وَزَّرُع مُخْلِفًا أُكُلهُ وَزَّيتُونَ وَرُّ م نَ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 وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَأَنفِقُوا مِنْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثنين Rul ääda karani harama ämil untseiini ämestamalat, alehi haru hamul untseiini. Nabi uni bia ilmin وم الإابن سنين ومنِ, ومن البقث النَّين قُآ الذكَ ريينِ حى م أمِل الأُ سين أَم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 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إِلَّا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فَأَمِنَ الضَّرِّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَنِ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا الذي ذِي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 اتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وَهُمْ بربهم يعدلون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 وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِنِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ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 سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أَن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ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 مَنْ جَاء بِالعَسَنَةِ فَلَهُ عشرُ أَمْ ثَالِهَا وَمَنْ جَأَبِالسَّّئَتِ فَلَا يُجِزَ إَِّ مِث لَهَا لا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 وَاَن تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ